وَمَنْ ضَلَّ فِيمَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكعون أمين تبدوا من دون الله شفاع All ترجعون وإذا ذكروا الذين <تصفيق> من One of On wetelaób mi